أن من كان فاسقا فإنه لا يتزوج لا المجتمع فيه الصالح وفيه الطالح كما في البنات في, النساء في الرجال من يرتكب المعاصي في النساء كذلك المهم أن الأب الصالح يبحث لابنته عن زوج صالح والرجل الصالح يبحث له عن زوجة صالحة ولكن ليس معنى هذا أنه لا يزوج أنه إذا زوجها بطل النكاح لا ليس شرطا ولكن هذا هو الواجب كفى بالمرئ إثما أن يضيع من يعول وكلكم كما قال صلى الله عليه وسلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته